am one wow. one وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ النَّاسِ إِنَّ كُفْرًا وَلَوْ شِئْنَا لَ نَافِقٌ لِقَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تطع وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نُطْفَةً ثُمَّ عَلَقَةً ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان